مَن تَنَزَّلَ يَمْعَبَدَنِ ذَعْفٌ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْأُدَى أَوْ مَوَضِّ الْتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ الَّذِي يَدْعُونَ آدِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْ وَسُجُدْ